على تاريخ صحه اتكلم في اللقاء السابق حول حديث الرسائل اللي في عده لقاءات في اللقاء الماضي تناولنا ولم الكلام عن الحديث عموما لكن تحدثنا في عده جوانب بس استعرضها معاكم ثاني عشان نبين النقاط التي تناولناها ثم نكمل بعد ذلك ما تبقى في الحديث من جزئيات بنناها أولاً لذكر نص الحديث ثم تناولنا عدة النقاط ربما من خلال كلام الإمام ابن حجر ومن خلال بعض الإشارات الخفيفة التي سبق أن ذكرناها بداية الحديث طبعاً كما نحن عارفين كان يتكلم عن خلق آدم وما إلى ذلك من هذا الكلام وقلنا إن عليكم السلام إن الحديث وراء في كتاب الاستئزام وباب بدء السلام بدأنا أولاً بمقدمة عن هذا الحديث ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بعض العناصر مثل كيف كان سلام آدم على الملائكة وهل كان ذلك السلام يعني بإلهام أو بغير ذلك تكلمنا بعد ذلك عن المراد بقوله فإنها تحياتك وتحية ذرياتك برضو طلبنا من حضراتكم بيان آراء العلماء في هذه المسألة هل المراد بعض الزرية هل المراد غير ذلك والأدلة التي تدلل على هذا المعنى وبيان الرأي الراجح من هذه الآراء انتقلنا بعد ذلك إلى الكلام عن منزلك السلام في الإسلام عرضا لبعض الأدلة التي تدلل على هذا الكلام أيضا تناولنا الكلام عن حكم السلام في مسألة الابتداء وفي مسألة الرد وذكرنا استفسار لما كان البدء بالسلام سنة لما كان العلة في من قال أو العلة في مشروعية استحباب البدء بالسلام اللي هو كما قلنا أيضا الرد على من يقول إن ببأه فرض عيد يعني ما دليله وكيف نرد عليه دليل من قال ذلك وكيف نرد عليه عرضنا بعض الأمور مش نعيد طبعا اللي ذكرناه قبل ذلك أنا بذكر بس بالعناصر من أجل أن يكون الحديث مكتملا مع بعضه اتكلمنا عن رد الملائكة أيضا في هذا الموضوع عدتنا عن رد الملائكة هل ينصر الرد إلى الكل أم لا اتكلمنا كمان حكم من حية بتحية غير الإسلام انتقلنا أيضا في مسألة حكم مشروعية السلام الحكمة من مشروعية السلام وذكرنا فيها يعني كلام كثير وأدلة تدلل على هذا المعنى وذكرت لكم لحضرتكم بعض الجزئية وقفنا عند الكلام عن الفاظ السلام وهذه يعني ربما استوفاها الإمام ابن حجر نتاءل كاملا لكن نحاول مع حضرتكم أيضا نبين هذا الأمر وبقية النقاط المتعلقة بالحدث لا شك أن الحديث بيّن أو أن الروايات بيّنت أن أجمل ألفاظ السلام هنا نعلمها جميعاً اللي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتعريف السلام ومن خلال هذا اللفظ يتبين لنا الحكمة أو من ذكره بالتعريف يعني لما لم يكن لم يكن بدون تعريف طبعا التعريف كما نعلم جميعا هو للتكثير وللتخصيص وللتفخيم أيضا ومن أجل هذا كان ذكر اللام أكمل من حسبها وبضمير الجمع أفضل من أن يكون بضمير الإفرار العلماء يتكلموا عن هذا الكلام قالوا إذا كان يسلم عليه واحدا خلاص لأنهم بيعتبروا أن حينما يكون واحد ويسلم على على جماعة هو بعض العلماء يقول هو في الحقيقة ليس وحده ولكن معه الملائكة في ذلك الأمر البعض أيضا قال ربما أيضا كان في مسجد تجتمع فيه الملائكة بذلالة الحديث التي إذن في الجمعي هو تعظيم مشروع وفي الجمع تكريم للايه للمسلم خلاص أو للمسلم طبعا لو وقع الابتداء يعني احنا عارفين ان ان ممكن بعض اجاز ان اقول سلام عليكم بس ولكن هذه يعني حولها كلام للعلماء لكن لو وقع الابتداء بالتعريف والجمع يقول العلماء أيضا الواجب أن يكون الرد كذلك يعني لو وقع السلام بالتعريف بالصيغة التي ذكرناها وبالجنق قالوا يجب أن يكون الرد إيه كذلك اعمالا لقول الله تعالى وإذا حجيتم بتحية فحجوا بأحسن منها أو ردوها من أجل أن يكون الرد بالمهد من أجل أن يفون الرد بالمصر طبعاً هناك كلام للعلماء يعني كلنا عارفينه يعني الحسنات المترتبة على السلام في التضرر من الأعلى إلى الأدنى من يقول الصيرة كاملة ومن يقول جزءاً منها قلت هناك كلام لطيف للعلماء في هذا الامر اعتبروا الحسنات المترتبه على من يقول الصيغه كامله من الاعلى إلى الابنى خلاف من يعني قسموها الى 30 يعني كلام من هذا القبيل طيب هنفصل بعد ذلك نقول ما حكم مثلا من قال في الابتدائي يعني في السلام ودي اللي اشرت منذ قليل عليك السلام هل هذا جائز أم غير جائز هذه جزئية كما قلت تناولها الإمام إثنى حجر بشيء من التفصيل يعني فيها خلاف للعلماء من العلماء من قال بكراهية ذلك والكلام موجود عندهم من العلماء من قال بكراهية ذلك واعتبر أن ذلك لا يعد سلاما واعتبر أن ذلك لا يعد إليه سلاما وبناء عليه لا يستحق صاحبه الجواب هذا هو الرد الذي ذكر أولا في هذا الأمر لماذا؟ الصغر لا تصبح للاتباه هذا من ناحية ومن ناحية الأخرى استدلوا ببعض الأحاديث مثل حديث أبي جريب حينما قال أفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله فقال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية إيه الموتى إبدا دليل من يقولون بالكراهية دليل من يقولون بالكراهية في هذا إيه في هذا الأمر خلاص؟ ولكن طبعا الدكتور في احاده مفصل فيها خلاص مش هننظر لكن ونفس المعاني اذا تناولها معكم الان لكن قيل انه قد وجدت احاديث صحيحه صحه احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم على اهل المقابر بتقديم لفظ السلام كما يسلم على الاحياء والتاني يعني في البداية قلنا ان البعض قال بالكراهية والدليل ذكرناه لكن في هنا امر اخر صحة الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم على اهل المقابل بتقديم لفظ السلام اذا هو نفس الكلام يعني هنا بقول ايه بس ايه هنا عليك السلام واش السلام ايه وحديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من آخر الليل إلى المقيع خلاص؟ فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين رب رواية تانية للسيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى المقيع كيف أقول لهم يا رسول الله قال أقولي السلام على أهل البيار منين إلى آخر الحديث إذا نحن أمام روايتين متعارضتين فنود أن نزيل هذا التعارض كل حضارات قعفين وحبصين كيف يزال التعارض أو حينما يقول هناك حديثان حديثين متعارضين إما أن نجمع وإما أن نرجح وإما النسك وإما وإما لكن هو شيخ نقل كلام عن ابن العربي عندكم في داخل الفاتح السلام يقول السلام على أهل البقيع لا يعارض النهي في الحديث الذي ذكر قبل ذلك وذكر ابن العربي تعليف لكن هذا التعليل عليه اعترض أيضا أنه في الكلام ابن العربي لقل احتمال أن يكون الله جل وعلا أحياهم لنبيه صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم سلام إيه؟ الإحياة إيه رأيت في هذه الإجابة هل هذه الإجابة مسلم بها؟ أنا, انا ذكرت لكم روايتين لو أنت وقدم الكلام رواية حق النبي صلى الله عليه وسلم والرواة تنة في حق أم المؤمنين سنعيش يعني إذا كان الله قد أحيى الأموات للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه بسلامة أحياء فالأمر لا يسلم في جانب أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها فمن هنا يسقط كلام من العرب يقول احتمال أن يكون الله أحياهم للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا يسلم إيه؟ من النقد يعني هذا هذه الإجابة لا تسلم للنقد الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل ست معهم في هذا الأمر السيدة عائشة, عائشة رضي الله عنها خلاص في بعض أيضا بعض العلماء كانت هذه التحية تحية أهل الجاهلية لموتاهم فجاء الإسلام بخلاف الزيادية ده رأي من الأراء رأي آخر إن الابتداء بقوله عليه السلام لتحية أهل الجاهلية لموتاهم فالإسلام جاء مخالفا لذلك الأمر في برضو كذلك آخر للإمام الكرطبي نذكر عن نحر الطبر يقول يحتمل أن يكون حديث السيدة عائشة لمن زار المقابل وسلم على جميع من بالمقابل لكن الحديث اللي ذكرناه في البداية حديثه أبي جليد قال في السلام, في السلام على الميت إذا كان وحده في السلام على الميت إذا كان وحده رجع نقل لنا الشيخ كلام للقاضي عياب وكلام للإمام ابن القيم هذه المسألات نحن بدأنا الأول عشان تتابعوا معايا الكلام في الكراهية وأن هذه الكراهية العالوها حديث ايه؟ آخر رأس؟ الكلام لابن العربي في الجمع بين ايه؟ الحديثية لكن الجمعة انتقل عليه أيضا ذكرنا رأي آخر لبعض العلماء اللي وقال كالتحيط أهل الجاهلين موتاهم قبل الاسلام فجاء الإسلام بخلاف ذلك جاء برضو كلام للإمام القرطبي كرأي آخر يحتمل أن يكون حديث السيدة عائشة رضي الله عنها لمن زار المقبرة وسلم على جميع من منبهة لكن الحديث يمعانا اللي, اللي هو حديث أفجاري السلام على الميت إذا كان إيه وحده كنا نتكلم أخيرا في كلام الفاضعيات وكلام الإمام بن القير إيه كان من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في الابتداء السلام عليكم ويكره أن يقول عليكم السلام إذا كلام ابن القيم والقاضعيات ماشي مع الرأي الأولان اللي هو الكراهية كلام ابن القيم وكلام القاضعيات يسير مع الرأي الأول الذي قاله بالكراهية لكن اضافه إيه؟ يقول أنه لا يوجد تعرف لماذا؟ قال لأن قوله صلى الله عليه وسلم عليه السلام تحية الموت بمإخبار عن الواقع لا عن الشرع ما رأيكم في هذا الكلام؟ قول تاني ومش حكم شرع لكن هل ومش حكم شرع لكن هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا مخالفا للشرع فذا الاعترضها هنا اخبار عن الواقع لا عن الشرع اي ان الشعراء ونحوهم يحيون الموتى به ومن ذلك قولهم كذا وكذا الى اخره طبعا فبناء عليه بيقول كرها النبي ان الله عليه وسلم أن يحيى الحي بتاحية الموتى يعني كأن طاضع يضب الفين رجع مرض للرأي الأول كما قلنا اللي هو الأرض بالكراف هل ننتقل بعد ذلك إلى قضية الجواب نحن كنا نتكلم عن الابتداء الصيرة الكاملة في الابتداء والحكم إذا طالف هذه الصيرة وذكرها بالإفراد ننتقل هذا قضية الجواب ننتقل إلى قضية الجواب ذكر العلماء أن أكمل الجواب أن يقول وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُ بأكبر إيه زي ما قلنا في عليكم واتكلمنا عن التعليق لكن لا يعني هذا أنه إذا نقص من ذلك شيء يعني إذا اكتفى بقوله وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فذلك جائز ولكن يبقى لم يصل إلى الكمال وينتقص الاجر وينتقص الثواب انذا لكن ما حكم من قال وعليكم فقط الشافعيه يرون ان ذلك ليس جواب الشافعيه يرون ان الرد بقوله عليكم ليس جوابا اما وعليكم قيل برضو أن ذلك لا يجزئ لأن هذا خاص بغير المسلمين لكن ابن دقيق العيد اعتبر أن ذلك كاف لكنه لم يجبه بما هو أحسن وإذا وجيتم بتحية فحيدوا بأحسن منها خلاص لكن المشهور والمشتهر أن هذه الصيرة خاصة بغير المسلم فالأولى فرقها إذا ذكرنا عدة في الشافعية لو قال عليكم بدون الوا أما لو قال وعليكم ففيها وجهان للعلماء من هم من قال بالجواز ومن هم من قال بعدم الجواز لكن انتهينا في النهاية أن المشتهر أن هذه الصيرة خاصة بغير المسلم فالأولى نرفق الجواب بها بيقول لي ثاني بقى بيقول سقط عنه يصل الى درجه الكمال ولكن ينتقص الثواب اه ينتقص الثواب ماشي من العلماء أيضا من قال يستحب الزيادة على ما زكراه المفتدئ يعني إذا قال المفتدئ السلام عليكم فقط إذا قال المفتدئ السلام عليكم فقط العلماء يقولون أقل الزيادة أن يرد بقوله يعني يزيد قوله ورحمة الله لكن إن قال المفتدئ السلام عليكم ورحمة الله عليه أيضا أن يزيد لبسه وبركاته طبعا استدلالا بالآية إلى آخره طيب طب لو زاد المبتدئ ما ذكر الصيغة كاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تشرع الزيادة عليها أم لا إذا قال المبتدئ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تشرع يعني يجوز الزيادة وجهان للعلماء في هذه المسألة هناك وجهان للعلماء في هذه المسألة وجه الأول لا تستحب الزيادة وهؤلاء استذلوا برواية في الموطأ ابن عباس رضي الله عنهما فقال انتهى السلام الى البركاتة الذين قالوا لا تستحب الزيادة استذلوا بحديث الموطة عديث ابن عباس انتهى السلام الى البركاتة وبرضو هناك حديث ايضا للامام البيهقي في الشعب ان رجلا جاء الى ابن عمر فقال السلام عليكم وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ زاد لفظ إيه وَمَغْفِرَتُهُ فقال حسبك إلى وَبَرَكَاتُهُ فمن خلال هذين الدليلين أصحاب الرأي الأول رأوا أنهم لا تستحبوا الزيادة الرأي الثاني أجاز الزيادة الاستدلالاً بالآية هي فحي أحسن منها طبعا او رضو هذا بالنسبة لعدم خلاص فاعتبروا ان الآية فيه جواز الزيادة على البركة اذا انتهى اليها المبتدئ قالوا لأن الزيادة هي الأحسن لأن الزيادة هي الأحسن وفي رواية للبخاري في الأدب المفرد تذلل على هذا الأمر على ابن عمر قال كان عمر رضي الله عنه يزيد اذا رب السلام فأفيته مرة فقلت السلام عليكم فقال السلام عليكم ورحمة الله ثم أفيته فذبته فزادني المبركاته فزاده وطيب صلواته من خلال هذه الرواية التي واردت عند البخاء في الأذب المفرد أجاز أصحاب هذا الرأى الزيادة إذن كما قلنا عندنا وجهان في المسألة وجه قال بعدم استحبابها ولم يقل بكراهية ونشئ عدم الاستحباب أو لم يقل بعدم الجواز والرأي الآخر قال بالجواز وذكرنا لكم بعض الأذلة التي تدلل على هذا لكن من خلال كلا الرأيين أي رأيين نرجح من خلال الرأيين اللي ذكرناه في مسألة استحباب الزيادة او عدم استحباب الزيادة بسرطة ضبط هم؟ بقية بعض الزعومة نورة جاتفة الزيادة هو الجنين على الزعومة برضا ماشي معنا ما على كل حال نحن قلنا في رواية تدل على عدم استحباب الزيادة ولو لا تدل على استحباب الزيادة أو جواز الزيادة فأنا ذكرت لكم في الأول رواية ابن عباس ورواية ابن عمر ذا بالنسبة للاتجاه الأول اي ماشي احنا ذكرناها ذكرنا بعد كده الروايات التي أخذ بيها من قال بجوازي الزيادة برضو لابن عمر بقى كان عمر بس ابن عمر بيحكي عن عمر رضي الله عنه خلاص في طبعا لا شك من خلال الرأيين أو من خلال هذا الكلام نقول والله أعلى وأعلم الوقوف مع الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأولى والأمرح الوقوف مع الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأولى والأه والارجاع خلاص ماشي كده انت من هذا الموضوع آه. انا هذا هذه الجزئيه ها <تصفيق> ما هو ده كما قلت لما قلت لكم من العلماء من سلب إلى بعض الحديث يجب أن أسألك الكلمتين حسنة أنا ما فصلتش يعني أكبرت من كلام محفوظ وعشرين حسنة وعهد لكن هو الشاهد في كلامك ولو زادني إيه لذلك ما هذا يسمى على الراي الذي يقول جواز الزيا هذا يسمى على الراي الذي يقول جواز الزيا لكن الذين رجحوا لنفس ذلك اعتمدوا على الاحاديث المرفوعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان هذه الروايه التي ذكرتها الان مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هي الفيصل في ايه في الموضوع فهي روايات موقوفة زي رواية ابن عمر وغيره وغيره خلاص يعني الاولى عن الاسفان وغيره؟ يعني مش بنقول الاولى ولا شيء يعني الالتزام بما جاء من الشمس الالتزام بما جاء بين النظر ماشي قلت هنختم بمعنى هذه التحية يعني معنى لفظ السلام ايه؟ في المحاضرة الماضية كالبا الحضرات مش بس قبل ما, ما تكلم عن معنى السلام يعني مثلا كاتب اتفاق على أن من سلم على جماعة الفرنطة عليها قلنا الكلام ده في اللقاء الماضي إذن كده يعني الكلام يؤهي من جسبة ابن حد لكن في كلام عند العين برضه قبل ما تكلم عن مشان ننهي هذا الحديث وهي دي يعني بتكلم فيها ولكن اعتبرتها أمر سانور يعني يجب أو ينبغي على المفتد والمجيب أن يرفع كل منهما صوته ليسمع الآخر فإن لم يسمعه لم يكن آتياً بالسرنان فهو أرد إمام العين الناس الكلاب أقل السلام اكتذااً ورداً أن يسمع صاحبه ولا يجزئه دون ذلك فكلام العيني برضه في نفس الايه الموضوع الامام العيني برضه اتكلم عن اشتراط ان يكون الرد على الفور اشتراط ان يكون الرد على الفور الا الرد ورد بعد ذلك الا يعد جوابا لا ايه لا يعد جوابا يعني إذا لم يبدو رده على الفور لا يعتم جوابا واعتبره آثما أيضا وإذا لم يرد فهو آثم إذا لم يرد فهو آثم لكن أكمل بسي وأسمعكم بيقول لو أتاه سلام من غائب مع رسول أو في ورقة ضد كلام العين لو أتاه سلام من غائب مع رسول أو في ورقه اعتبر أيضا نفس الحكم الماضي الواجب الرد على, على الفور أيضا طيب يقول لو كان السلام على أصن بالجزئية أضفها لمام العين في العمدة لو كان السلام على أصن اعتبر هنا أن الرد يكون يعني طبعا دمعه هذا الكلام إشارة مع بس يتلفز الإشارة لأنه هو يفهم الإشارة لكن يتلفظ بالسلام ليحصل ذلك الأمر طب يقول إذا سلم عليه الأصم وأراد الرد عليه إذا سلم عليه الأصم وأراد الرد عليه طبعا قالوا يتلفظ باللسان ويشير بالجواب ختم برضو بالقضية لو سلم على الأفرص فأشار الأفرص باليد سقط عنه الفر لكن لو سلم عليه الأفرص بالإشارة استحق الجواب أيضا بالإشارة يعني بعض أحكام طبعا هذا الموضوع فتحقيق أموضوع السلام ده يعني في كلام كثير جدا جدا لم نتناوله مثل السلام على الفسقه والعصاة سلام على اهل الكتاب سلام على الكافر بس اعتبرت ان ذلك أمر لم يتناوله الحديث حديث بيتكلم عن نعم هو ده يعني عن في في لا هذا لا... اللي احنا بنتكلم عنه هو انا هلا... هبقى هو لا يفهم الا بهذا ها اللهم عنه نتكلمش على العموم احنا اتكلمنا في اللقاء الماضي ان ذلك مكروه وغير جائز السلام بالاشاره لا تشبه اليهود والنصارى قلنا هذا الكلام يعني ده مش يعني ترتقى عليه الاحكام السابقه اه في يطبق عليه يعني يعني يكفي الرد اذا اي من هذا الشيء كان قصدك بس المعنى نعم عليه بالسلام مش عاوز بعد الكلام ده فيها يعني ااا نعم هي رايه لما تنطق لا هي كراثة مثي هي طبعا هي إذا كانت مخالفة لنص هي كراثة حيوة إذا كانت مخالفة لنص وهمها على ايه؟ على قلت أعوذي منيختم مش عاوذي أشدد عليكم ولكنكم راجعوا انت بقى بقتية النفضة كان هناك اكتفي ها اكتفي بآخر الجزئية الآن لأنه كثيرة في هذا الحديث تحتاج إلى أن نتحدثوها فهنا نتحدث عن لفظ السلام وأن العلماء ذكروا فيه عند معاني يعني إما نبدأ بكلام القاضي عياض ده أول رأي من الآراء في مضمون التحية هذا معنى السلام عليك فسرها بمعنى حفظ الله وما إلى ذلك من هذا القبيل كذلك الله عليك وحفظه كما يقال معك ومصاحبه يعني اعتبر أن المراد بها أن الله مصاحب لهم وما إلى ذلك وحافظ لهم هناك رأي آخر في مفهوم أو في معنى السلام أي أن الله مطلع عليك فيما تفعل أن الله مطلع عليك فيما تفعل ذكروا تفسير ثالث باعتبار أن هذا السلام يرقل اسم الله في كل حال يؤدي إلى ذكر اسم الله في كل حال توفعاً لاجتماع معاني الخير في ذكر اسم الله كلا وعلا توفعاً لاجتماع معاني الخير كلها في ذكر اسم الله خلاص بعضهم فسر لف السلام بمعنى السلامة والأمان وما إلى ذلك من هذا <تصفيق> معارش عن العين أمر بسيط طارس يعمل بعد كده يفسروا معنى ورحمة الله مع ذلك سلاسة الفصف التحيي السلام والرحمة والبركات ودي أمر يعني بسيطة خالص يعني بعضهم قال ورحمة الله معناها ربقة في قلبه على من يرحمه ربقة في قلبه على من يرحمه تدعوه إلى جلب المنافع لهم وذبع الضر عنهم طبعا لكن الله سبحانه جل شأنه منزه عن ذلك إبقى يربع إرادة النفع لهم ونثاني ظاهر اللفظ ورحمة الله الرحمة بمعنى الرقة في القلب على من يرحمه والتبعوه إلى جلب المنافع لهم وذفع الضر عنه لكن ذكرنا تنزيه الله جل وعلا عن هذه الألفاظ وعن هذه المعاني فيراد بها إرادة النفع يتبقى لفظ وبركاته هذا واضح يعني يراد به أن تنالهم بركة اسمه تعالى وان يحفظه الله من كل سوء وان ينزل عليه من رحمته وبركاته وان ينزل عليه من رحمته وبركاته اظن ان هنكتشف بهذا القدر في هذا الحديث انا قلت فيه نقاط اخرى يعني ممكن يعني لو عاوزينها اكلفكم تحصلوها ده في هذا لا في سد والسلام يعني في كلام كتير في الحديث لكن انا كتبت في هذا القدر في هذا الحديث بشكل عام تعالوا نيجي بقى نقرا الحديث الجديد اللي معاهم الكتاب كده عشان ما ننساش الكلام في كل حديث اللي هو الكلام عام ده. ترجمه ومفقه الترجمه ورجال الاسناد وما الى ذلك من هذا الايه ان ترى حديث معانا طب قلت تمييزه عن الغير فقط يعني الاسم مفكر اذا كان فقيله في شيء بالنسبه للتغيح والتعديل يا استشمله يعني من كنت من خلال ما ذكرهمنا حاجه او العائله لما تذكرهم حاجه قاضي طب بالضبط الاستنتاج جمع لا مش لماذا وضعهم هناك مناسبه بين الحديث واستنجمه الاملاء اه فغالبا ما ما اعرفش لا حد لها, لها العائله ماشي فبقى مع ربع ساعة فقط مع الأسف يعني نحاول كده نتداول بس إيه نص الحديث طبعا الحديث بعد ذكر الإسلام يعني هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباد ما دام مع... البعض يستدل القرائن قال من عادى لي وليا فقد آذته بالحرب هو حديث رقم 6502 عشان تتابعوا برضو مرة. مره اخرى بلايه الحديث الحديث من عادى لي وليا فقد آذته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء بألي مما علي بشيء الي مما اقترضته عليك وما يزال عبدي يتقرب الي بنوافث حتى الافق اذا احببته كنت سمعه حديث محفوظ لدينا جميعا كنت سماعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به التي يمدك بها ورجله التي يمشي بها وان سلمت تعطيني والان استعاذ بي لا اعيدنها وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكثر ايه صدق رسول الله وصدق الله اعظمه لانه حديث قدسي كما نعلم جميعا هنحاول نتكلم معاكم النهارده اليوم فقط في هذا الح في جزئيتين اثنينها الجزئيه ايه دكتور وزكر تحت باب ايه طب هتيجي الكتاب الاول لكن وضع فيه باب تواضع وضع في باب ايه, إيه إذن عاوزين نتكلم عن موضوع التواضع هو في يعني اصبح مو مستوفي تماما هذا الحديث في الفتح يعني ممكن فقط حتى, هو حتى في الفتح يتكلم عن رجال الإستناس في هذا الحديث لكننا نتكلم الأول عن التواضع اللي عنوان الباب الذي وضع فيه هذا الحديث فنفسد لنا هذا كلام موجود إليكم معنى التواضع لغة المرد في التواضع وإيه العلاقة بين الترجمة وبين الباب هو لم يصادح بذلك قد يكون صرح بها الإمام العيني ويبين هذه الجزئية للتحديد لكن إمام ابن حجر بيّل لنا معنى التواضع لما إظهار التنزل عن المرتبة لمن يردق تعظيمه معروف الكلام وبدأ يذكر بعض الأحاديث الواردة في يعني يذكر دليل على الترجمه يذكر دليل على هذه الترجمه ذكر حديث سيدنا انس النبي وذكر الحديث من حق على الله الى اخره وبعد كده اتكلم ما الذي يستفاد من هذه الاحاديث المتعلقه بالتواضع وما الى ذلك يعني بنلاقي في هذا الحديث في كل جزئية من جزئيات الحديث بيديّن ما يستفاد من هذه الفقرة ومن يستفاده من هذه الجملة وهنا في البداية في الكلام عن الترجمة تذكر منها مثلاً الحس على يعني التواضع وعدم الترفع أن أمور الدنيا ناقض يعني تكلم عن أخضراتكم التمجيه على فرق المباهى والمفاخرة وكلا هذا القبيل يتكلم عن حسك ثلوك النبي وتواضع النبي صلى الله عليه يعني إذا ما نقول الشباب ونقرأ هذه الأمور متعلقة بالترجمة يعني يكفي أن نبين المناسبة ما يبين الترجمة من الباب لا لو قلت أي عبارة في الفتح احنا مسؤولين عنها بالذات الفتح أي لفظة أي جملة تفيد معنى معين ذكرها ما ابن حجر لا نفهمها إطلاقا <تصفيق> رفت في الحديث في كل, كل الأحاديث مش في الحديث دم دمان هاجعان مؤتمر البداية يعني الفتح هو رقم واحد هو رقم واحد إبلا لا غدى أن نتعامل مع كل ما ما ذكره الإمام نجد الحديث وإذا أحال على أمر نذهب إلى الأحالة التي أحال عليها <تصفيق> طبعا بعد كده يتكلم عن رجال الإثناد وربما هو هيحيل أنه تحدث عنهم قبل ذلك عليك أن ترجع إليك أشوف رجال الإثناد يعني دي مش تكلفت وقت طويل ولا حاجة يعني لمجرد إشارة كما يقول لو رجعت انت أحضرك بقى في الجزئية ديت للإمام العيني هيفيدك في هذه المسألة وأتعرف يعني يتكلم عن الإسناد ويتكلم عن لطائف الإسناد ويتكلم عن الأشياء من هذا إيه؟ القبل خلاص هنا كما قلنا أولاً هم بيّن علاقة يعني ترجمة بالحديث طبعا علاقة الترجمة علاقة الباب بالكتاب وضع حديثاً لأن الكتاب الرقاب وهنا بتكلم عن التواضع ف على راسي الاظهور التي ترتقف في الوباء هي مساله التواضع ايضا اما علاقه التواضع بالحديث أيضا واضح في الكثير من جزئيات هذا الايه الحديث خلاص أما الكلام كما قلت عن رجال الاسناد ترتقوها وتبقى على هذا الامر ايضا اشار الى ان هذا الحديث كما اشرنا في قراءه الحديث هو من الاحاديث الاثيه وطبعا مسألة مش محتاجه ان انتم تعرفوها يعني ولا حاجه قال انه هو برضه امام ابن حجر اشار انه تكلم عنها في حديث سابق او شيء من هذا القبيل الى اخره فبرضو نرجع الى هذه المسألة, المسألة بعد كده بيبدأ الحديث اللي هو من عاد لي وليا له يعرفنا المراد لوليد الله سبحانه وتعالى أنه من عاد لي وليا طبعا في اكثر طبعا هنا التعريب يقول المراد وكل من عادى لي ولياً ولتعبير ابن حتى الضرد قال المراد بوالي الله الولاية لا تكون إلا لله جل وعلا لا تكون لأحد آخر طبعاً نعروف هذا الكرام فهو ذكر لها تعريق وترتب على هذا استرض إشكالاً وأجاب عن ذلك الإشكال ربما يعني نبضي هذا الجانب ونكتب معاكم <تصفيق> الأول أل المراغب ولي الله بالكلام واضح يقول العالم بالله المواصد على طاعته المخلص في عبادته وفي المحاضرة القادمة ممكن برضو نضيف أشياء أخرى بس تخلينا النهاردة نختب في الجزئية الموجودة في الفاكئة كده بالنص مش أن الوقت يعني لأن لفظ الولاية فيها كلام كثير تعليفها وكلام للعلماء لكن عندما قلتها النور على مرور سريع كده إيه الإشكال اللي هنا بقى؟ إشكال اللي هنا باتكلم عن قضية المعادات بيقول وجود أحد يعاديه هل هناك من يعادي الله جل وعلا بيقول لي وبيتكلم عن, عن, عن المعادات المعادات يقول المعادات في الأصل أنتقع من الجانبين من الطرفين المفاعلة يعني أو كده ومن شأن الوالي الحل والصف عما يجهل عليه ما هو يسمى وليه ليه يسمى وليه وتقع منه معاذة فهو الإشكال ذا اللي بتكلم عنه كده فتقع المعاذات من الوالي باعتبار أن المعاذة تقع من الجانبين لكن من شأن الوالي أن يكون متصفا بالحلم بأن يصلح عما نمسي إليه لما قال حتى في شأن الصيام إن سبهوا أحدهم أو قاتلهم يعني جهل عليه أو كذا أو كذا فه... فبيعتبر أن هذا إشكال يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى جواب هذا إشكال يحتاج إلى إيه؟ جواب وقال إن المعاداة والقصومة لا تنحصر في أمور الدنياوية لا أمال إيه؟ قال قد تكون المعاداة بسبب ان الطرف الاخر مخالف لشع الله جل وعلا خصوصا الدنياويه حاله المعاده ان الطرف الاخر طرف هو امثله زي المعاده ابي بكر من الروافض ااا معاده المبتدعه لاهل السنه والجماعه في انواع أخرى من المعادات تتعلق بالامور الاخرويه ولا تتعلق بالامور الايه الدنيويه لكن من جانب الولي هو معاداته ليس معادات الشخص دنيويا ولكن معادات لله باعتبار أنه مخالف طرف الآخر باعتبار أنه مخالف لطاعة الله ومخالف لطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم برضو بقول الفاسق المتجاهر ببغضه الولي في الله وبغضه الآخر إلى آخره إذن هنا أجاب عن الإشكال إن المعادات لا يشترط أن تكون في الأمور ذنوية ولكن هذه المعادة هنا بالنسبة أن يعاديه في أمور إيه؟ أخرى ماشي ذكر رأي ثاني ودي ممكن العلماء بيذكروها زي مثلاً ما قال كده مسأل فكوع الفعل من الجانبي المهاجر مشابه لها يعني من هجر ما نهى الله عنه يقول يعني أنا حينما هجرت المكان مثلاً والهجرة قد تكون هجرة مكان وقد تكون هجرة معصية هجرت المعصية أو هجرت المكان هل الهجرة وقعت من الجانبين أم من جانب واحد هناك من يقول من الجانبين باعتبار ان الركن الثاني هي هجرة من بالقوة وبغير إرادة فدرأي أيضا بيسكروا إمام ابن حضر عن دقهم تطلق المعاذات ويراد بها الوقوع من أحد الجانبين بالفعل ومن الاخر بالقوة هو المعاذا المهاجر وقه بالفعل المكان اللي أنا تركته يعني يجب أن يقول من هجر الشيء فقد هجره ذلك الشيء من هجر الشيء فقد هجره ذلك الشيء فاعتبروها أنها هجرة بالقوة وهجرة بغير بغير إيرانها ثلاث ا عشان بس اكمل هذه الجزئيه منعاده لي وليا طبعا حفظكم السلامه وبركاته طبعا باعتباره الصفه يعني اتخذ الوليه عدوا لهم طبعا يعني هل ذلك ان هو عاداه اجل وليته بالله ولا سبب المعاده ما بينناها في الإشكال الماضي إن هنا في مخالفته لله الوليد يعادي الطرف الآخر الفاسق المجاهر بالمعصية وما إلى ذلك لمخالفته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أبدا نكتفي معكم اليوم بهذا ونكمل الحديث في اللقاء القادم فإن شاء الله رب العالمين والله أعلى وأعلم المعادة تقع من الولي والذين من قال المعادة تقع من الآخر لكن احنا كنا نتكلم عن التعبير يقتضي وقوع الأمر من الجانبين لكن المعادة تقع من الآخر والله أعلى وأعلم